111. راشعة أبصارهم ترهقهم ذلة 112. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون 113. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث 114. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي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 فاصبر لحكم ربك ولا تكون كصاحب الحوت ابن نادى وهو مكذوب لولا أن تداركه نعمة من ربه لن بذل العرع فجتباه ربه فجعله من الصالحين وإيَّاك الذين كفروا ليزلقونك بأبصاره لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُودٌ وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحق 111. كذبت ثمود وعاد بالقارعة 112. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية 113. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية تَخَرَّعَ عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةٍ أَيَامٍ حُسُوماً فَتَرَى الْقَوْمَ فِي جَارُ صَرْعَكَ أَنَّهُمْ أَعْجَازٌ خَلِيلٌ خَوْيَةٌ فَهَلْ تَرَا لَهُمْ مِنْ فَاقِيَةٍ؟